ولله ما في السماوات وَمَا في الأرض ليجزي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا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 بكالم انتهى وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا